بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك شوكتك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرجت فاصبر وإنا ربك صبرنا